<تصفيق> انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم صراذقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء الا كالمهل يشوي الوجوه بئس الشرى ا وساءت مرتفقا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 ثيابا خضرا من سندس, سندس واستبرقا متكئين فيها على ا ل أ ر ا ئ ك نعم الثواب وحسنت مرتفقا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن هدا فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم اهلكنا قبلهم من ا ل قوم هل تحس منهم من أ ح د أ و تسمع لهم ركزا